ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرخل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولا حسنه ق تشك وَلَد أر شَلنا منِ قَكَشًا إ قَه فج أوهُ بذات فسَقَّ منِ الذيأَجرم وَوكان حهلَن نَصر المؤمننين الله الذي يُشل الراحَة في شحذ فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب بِهِ من يشاء من عباده إذا هم وَإِن وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فأنظر إلى الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير